الدرس الثالث الهاتف الجوال واحد الهاتف وأهميته منا بكر إن الهاتف النقال ضروري بالنسبة لي لأن محاضراتي في الجامعة تنتهي في وقت متأخر وبواسطة الهاتف النقال تطمأن أسرتي علي وبالنسبة لنوعية الهاتف فهذا لا يشكل أهمية كبيرة هيثم نبيل إن الهاتف النقال من وجهة نظري ضروري في وقتنا الحاضر وأنا كممثل أحتاج إلى هذا الهاتف لكي أتواصل مع زملائي الفنانين أما عن نوعية الهاتف النقال فأنا أحرص على امتلاك أحدث جهاز الهاتف النقال محمد أبو تريكا برأي أن الهاتف النقال سلاح ذو حدين يمكن أن يكون مفيدا ويمكن أن يكون ضارا في الوقت نفسه أحب في الهاتف النقال أن يكون ذا تقنية حديثة